ايوه كل اولاد ناس بس مش كل اولاد و سور انا مش من الها بس دم دم ملو ابن عز و اسم عز ابعت له في وشة في جد اخلاوة في جد اخلاوي رسالة لكل الراجل حل لو تقدر اعفي وقت حن بمر عمر قل و مر ما قدش ده من الحياة الله يجازي ايبرز ويهدي كل مزن عاصي وكمان يعنن قلب الاسى الساله كانتو اني مش ما تشتكيش ما فيش ما فيش كله هيجي بشوي سيب حكم من نصيبي سيب خيب بس انت ما تجازيني كمل قد ما تتحمل ادخل وقفل لو قدامك جيت تبوت بشرف مسندل ولا عايز من غير كرامه تعيب حموه بالطوب اول انا <تصفيق> مليون مبروك لك ده عريس من الجومي مسا مخصوص لعريسنا طاهر محروقه المسا من ايطالب باروء معات البحر والحدوء الهولن ده المسا مصبوعه احلى عريس طاهر محروقه حميد ربنا يا بني ادم لو ايمانك سبب العمر واحد رب واحد اعمل بلي تعرفه بس الطمع في دي مش في الدنيا الدنيا دي اساسا فمي لفت الجره الارضي بدور على رعبين حاسب الحرس واجب لكن حارباش محارب ما تخاف خالف ارجع وخالف خليك عارف الدنيا ما الحار تتبح يا عم تربح ولو رحمتك اتموت وما تفكر اذهب لك انت ترجم لغة العيون صدقه وما بتكتبش غامر وروح فارس مغامر خش بقلبك وسطيل مخاطر اغلاط هيقوله عنك شاطر ده العاشم بيخزار اتعامت زيك زي امراني ما تعتمتش عن اولي بس رو عتيجة على ولاني احفيه ساعت ما تبادل في حكم تربة مفاش احبه ولا فيها راح اتبال من قبل المال يا خال عايش راحان ما بين سحاري وجبال عاقلك مبقابل مشاكل تؤدي الى الجنون في الحال شايف الكل ماشي ولا اللوائب عشان ذلك عشان ذلك بين اندالي حط لجل مين يا عم محدش بقى عنده دم ما تزودش على الحزن هم هي ناس عذاب وجلو الشكوى الخير اللي ما بسد مفيش رجوله في المعامل والجدعانه بتفرح بالعمر ألغطى عن نجال إسنك تكسب نفسك ما تعودش نقصك في ظلم النار هي يا رايحة دنيا مش دايمة وفنية من الأسان هي اسحة و احمل مصالحة الختة نجحة على إخناص انت فو انت عرفتك شفحنك الغليين من رخاص I love you baby microwave حبك مديني فيتامين حضنيك علال أدريلالي جبتي الجمال ده كله بني يا ماما ناشي كل الغيب وسحرني ب 20 جنيه شفتها سيطرت عليا وشغلت القلب قبل العين شغلت القلب قبل العين سواني يا شري سابت لي ابان سارح فيها بشيا وسلامه غايه بنسى الدنيا غلسة سوا وبروح للجو قدام في قلبي راشق سهم غرام وانا الحالي لحالي مش مجرد كلام انا لاخر العمر شال انا لاخر العمر شال ايه تايه البارود ارض احلى عريس طاهر محروق المسا لهلا ده مقصود طالع من ايه تايه البارود احمد نجيب بشتي اسطوره على الاساطير ملك الرجوله والتقدير احمد نجي قدره السهول عائله فطر البشاوه ملوك بشهاده الجهاد الحرب على الثبات اساطير عايشين بالرجليه ابراهيم عطيه شينيرو سندال على اي مجال الاسم يحمل احتلال ابراهيم عطيه سلطه عليا كمال فراج ابن الاكادي شرفنا نسوق كل الدوائر المغامر والمتعامل كمال فراج ابوك جدعانه احمد عموري سيتو واصل مشرف نفسه غايب حاضر قدامه قطعه المقادر تحيى السور يارد الرجال تحيى السور يارد الرجال الهانو في الشارع الكومي حمو بطا اخويا الغالي اسمو واصل و عالي في اي حكاية بيضرب ناري اسلام بطا هو المعارض مشرف نفسه صاحب واسل نوريسا للده قدع صاحب صاحب حمو بالطبع ايه بكاوي <تصفيق> تقول تموت اقل اسلام كابونجا ده في جودة احلاوي هو البابا تشال مصري وحش الكتابة يوسفيد قناص وليد ودول ويدولسي كأعلى اداره احنا دايما على صدر نحضر بنقلب الكوغارة بالحب تمشي العافيه صح بيتعمل في اي حتة اسلام بطا عايش بالحب كله بيعمل حساب لبطه حبوه ايمن من الاسام اللي اتضرب لها سلام حبوه ايمن من شرق الشام ومعنى كده خلص الكلام يوسف رضا ملوش بديل شرف ارض ايتيل باروك يوسف رضا هو الكبير والست ده عدى الحدود